ل ف ض ي ه ا ل ل ه ب ك ت و ه محمد ل ا م ا يؤمنون

Amen.、Uh -huh.

ل ف ض الدكتور م ح م راتب النابلسي

لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد راتب ا ل ن ا ب ل

رب جعل ه ا بلدا آ م ن ا ورزق أ ه ل ه من ا ل ث س ن ى

لفضيله ا ل د ك ت و محمد ر ا ت ك و ل ن ا ه د ا ي

يتلو ي ل ع ك م آياتنا و ي ك ك م و ي ع ل م ك م ا ل ك ت ا ب و ا ل ح ك م ة و ي ع للعلوم م م ك م ا ل ا س ل ا ن ي و ه

Thank you for watching.

شركه الهدى شركه فينا دعويه غير ربحيه ذات ن مضمون ن ة ع ص ي اجتماعي ك ب ك و ل ح ج ة

「まっすぐ」

I'm sorry.

اللهم وفقهم للحب بشريعتك واتباع سنه نبيك صلى الله عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم وفق ولاه امور المسلمين بكل ما تحب وترضى اللهم وفقهم للحب بشريعتك واتباع س

م و م و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه